فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرين وَا كَنُّ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ادنا جهنم مر نزلا قل هل نبئكم بالاخسرين أعمالا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 اشر مثلكم يوحا الى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا